مَا هَاتِيكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ سَلَافْ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ يَتَكَبَّرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يضُرُّ عِبَادَهُ الْقَفْرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَظْهُرْ لَكُمْ وَلَا تَذَرُوا ذَرَّةً وَازِرَةً وَاذْرُ أَخْرَى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 لهم نيبا إليه ثم إذا خوله نعمة ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أددا وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنَّ دَادَ الَّذِي يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُلْتَ مَتَّعْت بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ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 دنيا حسنه واضل الله واتعن انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب